قيم تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق يا أيها الدرب الجميع سعينا نحو العلا إنا هنا نتألق ترر بدات بتوهج في لمعات من حسنها كل الكلام سيبرق الناس كلهم عباد الله تحت ظلاله فأحبهم ترًّا إليه أبرهم بعباده البر درة من درر الأخلاق الإسلامية الراقية عرفها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وجل جلاله يقول في محكم تنزيله وتعاونوا على البر والتقوى فلنتعاون معاً بدايةً على فهم هذه الدرة نستجلي معانيها ونفهم مراميها من خلال كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهلموا بنا ترر بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة المشاهدين أينما كنتم أسعد الله وأوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات وإلى لقاء جديد ومع درة جديدة من درر الشريعة الغراء نبحر معا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وسيرة سلفنا الصالح واسمحوا لي بداية أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي مرحبا بكم اخوتي بارك الله اليوم هي البر والبر ورد في كتاب الله تعالى في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم يعرف البر بتعريف جامع مانع فيقول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس لو سمحتم سيدي لو نبدأ ببيان مفهوم البر في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ورض عنا وعنهم يا رب العالمين بادئ ذي بدء البر اسم من اسماء الله الحسنى وهو الصادق إنه هو البر الرحيم والكلمة بالمناسبة مثلثة معنى مثلثة لها ثلاث حركات فالبر هو الإحسان والبر اليابسة والبر القمح وهذه اللغة العربية الحركة اختزال الحرف الصوتي فالفتحة الف مخطوفة والألف فتحة مشبعة والضمة واو مخطوفة والواو ضمة مشبعة والكسرة ياء مخطوفة والياء كسرة مشبعة في عنا حركات باللغة العربية وهذه اللغة العربية من فضل الله علينا هي لغة القرآن فيها دقة بالغة فلذلك البر الإحسان بالبر يستعبد الحر والبر اليابس والبر القمح والاسم الأول من أسماء الله الحسنى إنه هو البر الرحيم الصادق نعم الشيء الدقيق أن هناك آية في البقرة طويلة لكن دقيقة جدا ومتعلقة أشد التعلق بهذا اللقاء الطيب يقول الله عز وجل ليس البر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 اولئك الذين صدقوا والائك هم المتقون الحقيقة هناك مصطلح يستخدمه المفسرون هناك تلميح دقيق في هذه الايه ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه اتى المال على حبه نفاجا بعد قليل واقام الصلاه واتى الزكاه فاستنبط أن في المال حق سوى الزكاة وكأن الزكاة الإنفاق بالحد الأدنى ضماناً لسلامة المجتمع لكن التقرب إلى الله عز وجل مفتوح الأبواب قد يكون بإنفاق المال كصدقة ومصارف الزكاة محددة بثمانية مصارف. بينما مصارف الصدقة مفتحة على مصارعها فأي مشروع خيري يمكن أن يغطى بالصدقات فلذلك الحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال تحدث عن الزكاة خذ من أموالهم صدقة انفاق المال يؤكد صدق الإنسان صدقة تطهقرهم وتزكيهم بها فانفاق المال يطهر النفس ويزكيها يطهرها من أي شيء يطهر النفس من الشح ومن يوقى شح نفسه كيف أن في حياة أجسامنا مرض خبيث ينهي حياة الإنسان والنفس الإنسانية حينما تبتلى بالشح وكأن الشح مرض خبيث ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون إذن الشح مرض خطير يقابله الإنفاق والإنفاق يؤكد صدق الإنسان وما سميت الزكاة في الآية صدقة إلا لأنها تؤكد صدق الإنسان فهذه الصدقة تطهر النفس من الشح أو تطهر نفس الغني من الشح وتطهر نفس الفقير من الحقد وتطهر المال من تعلق حق الغير به تطهرهم وتزكيهم بها الحقيقة الزكاة تنمو نفس الغني حينما يرى عمله ارتسم بسمة على وجوه الصفار حين حينما يرى الذين أعطاهم من زكاة ماله كيف أنه أسعدهم وأسعد أولادهم هذه التنمية ونفس الفقير تنمو كيف تنمو؟ هذا الفقير يشعر بأعماق أعماقه أن المجتمع لم يهمله اهتم به وتطهر مالا من تعلق حق غير به وما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة إذاً خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالبر هو الإحسان ويقع على رأس قائمة الإحسان انفاق المال أنه انفاق المال يؤكد الصدق هناك عبادات كثيره لا تكلف شيئا أما حينما تنفق من المال الذي أنت تحبه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فالإنسان حينما فوطر على محبة المال من أجل أنه إذا أنفقه تقرب به إلى الله عز وجل وهذه الشهوات التي أودعها الله فينا ما أودعها فينا إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات بالمناسبة الشهوات حيادية بمعنى أن الإنسان قد يأخذ صفيحة البنزين يضعها في مستودع السيارة المحكم وهذا البنزين يسيل في الأنابيب المحكمة وينفجر في المكان المناسب وفي الوقت المناسب عندئذ يولد حركة نافعة قد تقل الإنسان وأهله في العيد إلى مكان جميل أما إذا صبت هذه الصفيحة على المركبة وأصابتها شرارة أحرقت المركبة ومن فيها فالشهوات ما أودعها الله في الإنسان إلا ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات هي حيادية إما أنها درجات نرقى بها أو دركات نهوي بها فالبطول أن نتحرك بدافع الشهوات وفق منهج الله والآية الدقيقة جدا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله عند علماء الأصول المعنى المخالف يعني الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه الله ما حرمنا ما أودع فينا الشهوات إلا كي نرقى بها إلى رب الأرض والسماوات وما من شهوة أودعها الله فينا إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها الحلمان بالإسلام ما فيه بس فيه تنظيم أية شهوة أودعها الله فينا لها قناة نظيفة تسري خلالها وكأن الشهوة أربز لها بمئة وثمانين درجة. في مئة درجة مباحة وأنت في أعلى درجات القرب من الله تمارس هذه الشهوة وأنت مع الله لأنها ضم المنهج أما حينما يتحرك الإنسان بخلاف المنهج يقع في الحجاب مع الله سيدي إذن المعنى الأول للبر هو الإحسان وإنفاق المال الإحسان وإنفاق المال, إنفاق المال. هل إنفاق المال؟ وحجم الإنسان في الدنيا بحجم عمله الصالح نعم. والدليل ولكل درجات مما عمله نعم. السؤال الذي يريد هنا سيدي إنفاق المال هل هو شيء محبب للإنسان أم هو يحب إمساك المال؟ يعني هل كلفه الله شيء ضمن طاقته؟ هذا الكلام يقتضي أن أتحدث عن الطبع نعم. الإنسان له طبع وقد ورد في الأثر النبوي يطبع المؤمن على الخلال كلها نعم. فالطبع أن تأخذ المال نعم. والتكليف أن توقفه نعم. والطبع أن تخوض في فضائح الناس نعم. والتكليف أن تصمت نعم. والطبع أن تملأ عينك من محاسن النساء والتكليف أن تغض البصار فهذا التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة إلا أن الإنسان له فطرة والشيء الدقيق جدا جدا جدا أن هذه الفطرة متوافقة تماماً مع منهج الله والدليل فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني أي شيء أمرك الله به الإنسان برمج وولف بتعبير حديث وبرمج وولف وفطر على محبته وأي شيء نهى الله عنه الإنسان برمج وولف وفطر على كراهيته والدليل وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان إذن ما سر سعادة المؤمن حينما يصطلح مع ربه السر أنه اصطلح مع فطرته أن هذه السيارة المرسيديس مصممة لطريق, لطريق المعبد فإذا سار فيها الإنسان في جبل في طريق غير معبد سمع أصوات وقد تعطب أما هي مصممة لطريق معبد فإذا سرت بها على الطريق المعبد الحركة انسيابية والصوت معدوم تقريبا فالإنسان مفتور على طاعة الله مبرمج مفتور. فطرته تتطابق مع منهج الله فإذا اصطلح الإنسان مع ربه شعر بسعادة لا توصل هذا الذي يقوله كل من اصطلح مع الله وإذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله فالفطرة أن تحب الخير والصبغة أن تكون خيرا الفطرة أن تحب الصدق والصبغة أن تكون صادقا أما الطبع يغذب عليه الطابع المادي وتناقض الطبع مع التكليف هو ثمن الجنة إذن حتى ينتقل الإنسان إلى البر الذي هو الإحسان ينبغي أن يعارض طبعه ويتوافق مع فطرته لكن أنا أطمئن الإخوة المشاهدين في مرحلة أولى في طريق الإيمان هي الجهاد جهاد النفس والهوى وقد ورد في بعض الآثار أن بعض الصحابة قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى هذه المرحلة لا تستمر كثيراً الإنسان حينما يجاهد نفسه وهوى ويستمر على هذه المشاهده ترتقي نفسه إلى مستوى الشريعة في البدايات النفس بمستوى والشرع بمستوى هناك مجاهدة حينما ترتقي نفسه وهذا ما يؤكده نعم العبده صهيد لو لم يخف الله لم يعصه فالإنسان بمرحلة متقدمه تتوافق نفسه الزكية الطاهرة مع منهج الله عز وجل فيقوم بالعبادات ويطبق المعاملات وهو مرتاح جدا وكأنها جزء من فطرته لكن في البدايات في جهد سيد لو انتقلنا إلى موضوع آخر البر هل له علاقة بصدة الأرحام؟ نسمع بر الوالدين وبر الأرحام والله تعالى يقول لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدين وَلَمْ يُخْرُجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تبروهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم فعلاقتنا بالبر مع الناس كيف تكون الحقيقة أنه اتفق العلماء على ان الأرحام الأقارب جميعاً هناك من فرق لا تفريق الأقارب أنت حينما تصد الأرحام تقوم بعبادة كبيرة جدا لأن الإنسان لحكمة بالغة بالغة ترك للإنسان تربيته لمن حوله فالإنسان له أب وله أم وله إخوة إتبار وله عم وله خال هؤلاء قدموا له خدمات كبيرة جدا حينما كان صغيراً فحينما يصل رحمه كان وفياً لأسرته الصغيرة والكبيرة فلذلك البر بالمعنى الدقيق صلة الرحم الحقيقة قد نفهم نحن فهماً خاطئاً أنه يكفي أن تطرق بابه في العيد وتتبنى ألا تجده حتى تضع بطاقة ويتهي الأمر الحقيقة البر سلة الرحم أعمق من هذا بكثير أن تتفقد من حولك أن تتفقد أقربائك بحاجة إلى مال تقدم لهم المال بحاجة إلى توجيه تقدم لهم التوجيه بحاجة إلى بذل تقدم لهم البذل هذه صلة الرحم لكنها مسخت في بعض العصور إلى زيارة فقط أو إلى زيارة مع التمنيات أن لا نجده, نجده في البيت في العيد أما الحقيقة صلة الأرحام تمتن العلاقة بين الأهل والأقارب بارك الله ربما إذن من البر أيضاً صلة الأرحام نعم وفي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى نحن مأمورون بالتعاون على البر والتقوى العلماء قادم بين البر والتحقيق البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخر أنا أتعاون مع أخي بتأسيس مشروع يعود على الطرفين بالخير يعني حينما يعمل عمل الإنسان وفي مردود مالي معقول يتزوج يربي أولاده يضعهم في مدارس جيدة فحقيقة المال أساسي بالحياة فأنا حينما أتعاون مع أخي مع قريبي مع أخي المؤمن مع من حولي مع أقربائي من الدرجات المتعددة ومن أجل صلاح الدنيا هذا عمل صالح وحينما أتعاون معهم من أجل ديني أحضر مجلس علم أستمع إلى نصيحة أقدم نصيحة أتفقد أسرة مات أبوها الأب مات يترى الأولاد من بعده بحاجة إلى شيء بحاجة إلى توجيه إلى مساعدة الإنسان حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح ولكل درجات مما عملوا والإنسان إذا اقترب أجله لا يندم إلا على شيء واحد يندم على عمل صالح فاته والدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً أحد الصالحين حفر قبر في بيته وكان يضجع كل خميس ويتلو قوله تعالى ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً يخاطب نفسه ويقول قوبي لقد أرجعناك فأنا أتمنى تكون الفكرة واضحة جدا عند الإخوة المشاهدين علّة وجودنا في الدنيا العمل الصالح يعني كيف أنه علّة وجود الطالب في الجامعة الدراسة في الجامعة ندوة في مطعم في لقاء في ملعب كل السنة في أشياء كثيرة خلاف التدريس والدراسة بس علّة وجود الطالب في هذه الجامعة الدراسة وأنا أقول بكلام دقيق جدا وعلّة وجود الإنسان في الدنيا العمل الصالح وأكبر دليل ربي رجعوني لعلي أعمل صالحاً بارك الله بكم سبيل إذن ملخص ما أتينا عليه البر هو الإحسان والبر هو صلة الأرحام والبر هو إنفاق المال والبر هو بر الوالدين وعلة وجودنا في الأرض هي العمل الصالح والبر هو اسم جامع لكل خير من خير الدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وان يبارك لنا بعلمكم ونلتقيكم في لقاء قادمة ان شاء الله وانتم اخوتي المشاهدين بارك الله بكم وشكرا لحسن متابعتكم وحتى نلتقي في دره جديدة من درر الشريعه السمحاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قيم تلوح ومنهج يتالق دغر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هدياً بديعاً مبهراً من سنة الهادي بها نتوثق يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلاء هنا نتألق <تصفيق> درر بدت بتوهج في لمعات من حسنها كل الكلام سيبرق